أشك الغرام وأنت عني كافلو، أشك الغرام وأنت عني كافلو، ويجد بي وجد وترف كهاسلو، يا بدر كم صهرت عليك نوادر، ويغص كم ناحت عليك بلابلو. البدر يكمل كل شهر مرتان وهلال وجهك كل يوم كامل قدل النفوس قدل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل أرضاه فيقضب قاتل فتعجبه يرضى القتيل وليس يرضى القاتل Menjadi tuanlah yang selesai كم صلتك نمسك ما تحيالك اليوم أتبكر من خافة اللي يل عجابي و جمي كان يحلالك مغرور تعصف زمانك مما طرعك كم صلتك نمسك ما تحيالك كم صلتك لفزق الفوت ما ينفع موالك ما عدل فيه يا مغرور يا متلك من علي بعد ويوارجوب في علاق ما دايمان له لا منعته فوالك لفزق الفوت ما ينفع موالك. يا مدلل اللي على عيني ناو نسكن حالك لو انت لي اشتدي